فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكنوها إسرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعض وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 انما التوبه الى الله للذين يعملون السوء بجهاله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولائك فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروه بالمعروف فإن كرهتموه فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تجدوا خيرا فعيسا أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتُمُ الْأُولَىٰ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَخَذُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا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 وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم ورباائبكم اللاتي في حجوركم وَرَبائِبُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا فَقَدْ عَلِمْتُمُ التَّفَاصِيلَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهن فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ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 فَانكِحوهُن مِّن نَّبَأِهِنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ, محصنات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 يريد اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم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 أَجَالُ قَوْامُونَ عَلَِّسَاءِ بِمَا فََّلَ اللهَّهُ بَعضَهُم عَ بَعضُ وَ بِمَا أَافَقُ مِن أَمْوالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِ ضاتُ للِلغَيْبِ بِماحَفِ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 ولا جنبا الا عافر سبيل حتى تغتسل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم لامستم ف أَفَلَمْ تَرِدُ فَلَمْ تَرِدُ تجدوا تجدوا مَا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم أَن فَثَيََّ مُ صَعيدَ طَيبًا فَمسَح بوجُوهِكُمْ فَمْسَحُ بوجوهِكُمْ وَأَيدكُمْ كَانَ عَفُوًا غَفُور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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نقمص وجوها من قبل ان نقمص وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت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 فَقَدْ آتَنَا آلَ إِبرَهِي مَكِتابَابَ وَالْشِكْمَةَ وَآتَينَاهُم مُّلكَن عغمَا فَمِنْهُم من آممَنَ بِهِ وَمِنهُم مَ صَدْدَعًَا وَكَفَ بِجَهًا النَّمَ سَعير ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها قُل مَا نَظجَتْ جُلودُهُم بََّناَاهُم جُلودًا غَرَهَاَذوقُ العذااب إِ اللهَّهَ كانََ عزيزًا حَكيمَا وََّذ نَ آمَنُوا وَعمِل الصَّالِحَاتِ سَنُ دَخِلهمم جََّاتٍ تَجرِي مِن تَخِْهَاأَه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 فَكَْفَإِذَا أَصَابَتهُم مُصبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَذِيهِم قُم مجَأُك دَُّ جَاءُكَ يَحْلِفُونَ بِلههِ إن أَرَدنَا إِللاا إحسَانَ وَتَوْفِي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 ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله لوجد الله توابا رحيما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمنِنونَ حَت يُحَكمُكَفِي مَا شَجرَبَيْنَهُم ثَُّ لا يَجدوا فِي أَمفُسِهِم حَرجَ ثَُّ لا يَجدوا فِي أَفُوسِهِم حَرج مَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلمَا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 لَن نَجْرِمَنَّ عَنكُمْ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ هُوَ يَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عليما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 لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره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 فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ إذَا فَريقُم مِنهُم يَخْشَوونًا النَّ سَكَ خَشِْيَةِ الل إذَا فَيقُم مِنهُم يَخْشَونًا النَّ سَكَ أَوْ أَشَدبَ خَشيَ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 وَلَو رَدُّهُ إلىلَ الرَّسُولِ وَإِلَ أُلِأَمْرِ مِنهُملَعَمَهُ الذيينَ يَسْتَم بِقَُهُ مِنْهُم, منهم وَلَوْ لَا فَضلُ اللهَِّ عَلَكُم وَرَرحْمَتُهُ لَاتَّبعَعْتُ مُ الشَّيطانانَ إِلَّا قَليِيلَ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكْفِئَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا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 أَوْ جَأُوكُم حَصَِت سُدُورُهُم أَ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُ قَوْمَهُم وَلَْ شَ أَ اللَّهُ لَََّقَهُم عَلَكُم فَلَقااتَلُوكُم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 وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِن أَ يَقتُ لَ مُؤمنًِا إِللاا خَطَاءى وَمَ قَتَلَ مُؤمِن خطَاءًا فَتَحرير رَرقَبَةٍ مُؤمنِنَةِ وَدِيَةُ مُسََّمَةٌ إلَى أَهلِه وَدِييَةُ مُسََّمَةٌ إلَى أَهلِهِ إِللاا أََ الصََّقُ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 من درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك فالتقم طائفه منهم معك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 نَظِرْ أَوْ كُنْتُمْ مُرْضًا أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ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 ثَُّا يَسْتَعْفِر اللَّهَا يَجد اللَّه غَفُور الرَّحيِيمَا وَمَ يَكْكْسِ بِإِثمَ فَإِنَّماَا يَكْسبُهُ على نَفْسِ وَكَانَ اللَّهُ عَمًَا حَكِيمَا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 وَمَيْ يشاقِقِ الرَّسُول مِنْ بَِم تَبَيَنَ لَ الهدَا وَيَتَّ بِ غَيرَ سَبيلمُؤمنين وَيَتَّ بِ غَيرَ سَبِمُؤمنِينَ وَلّهِ م تَوَّا وَنُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا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 إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَقَدْ خَسِرَ حِسَابًا مُّبِينًا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 الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ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 قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا إلى الصلاه قاموا كسالا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ أُلَٰئِكَ وَلَا إِلَٰهَ أُلَٰئِكَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار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 وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فقالوا سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرا فقالوا ارنا الله جهرا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وَآتَنامُ ساسُ القان مُبينَا وَرَفَعْنَا فَووقَهُُ الطَُ بِمِثَاقِهِم وَقُلناَا لَهُ مُدَخُل الْبابَسجدَا وَقُلناَا لَهُ مدَخُلُ الْ البَابَ سُجدَ وَقُلْنا لَهُم لا تَعدُ فيِي السَّبةِ وَأَخَذْنَا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريقا هم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا